الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت النار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر, فانظر لنفسك أي الدار تختار فلا إله إلا الله لا إله إلا الله من ساعة تسافر بها عن الدنيا ولا إله إلا الله من ساعة تنزل فيها أول منزل من منازل الآخرة فيا ليت شعري ما هو حال أهل القبور فيا ليت شعري ما هو حال أهل القبور فكم من قبور في أراضي طاحلة وأودية مظلمة وجبال موحشة ملئت على أصحابها أنوارا وسرورا وكم من قبور بارزة بأنوار ظاهرة يصرح حولها الناس قد ملئت على أصحابها عذابا وجحيما فلا إله إلا الله من ديار تقارب سكانها وتفاوت عمارها لا إله إلا الله من ديار تقارب سكانها وتفاوت عمادها لا يزوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إن القبور عباد الله إن القبور عباد الله سجون ما مثلهن سجون كم في القبور ممن مضى قرون وقرون ما في المقابر وجه عن التراب مصون يا ابن آدم القبر ظلمة وضيقة فتذكر حال الميت وقد وسد الثراء ولا يدري بأي خديه سيبدأ البلاد ترك الدنيا وزينتها ونبذ ما كان فيها للعراء يا له من منزل ما أفضعه ويا له من معاد ما أسجره لأهل الحجار والله ليوشكن الباقي منا أن يزور والحي منا أن يموت ونوضع في بطن الأرض فتأكل الديدان لحونا وتشرب دماءنا وتستقي منا الأرض كما شربنا على ظهورها وأكلنا على ظهرها قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة إي والله إن القبور تذكر الآخرة تذكر أول منازل الآخرة قال أبو عبيدة الخواص عند قبر وقف على رأسه وقال حتى متى تشيع غاديا ورائحا إلى ربه تجعله في لحد وتحت عليه التراب أما والله لا تكون عن قريب، أما والله لا تكون عن قريب، أيها المسكين، أيها المسكين، ماذا أعدت لبيت الظلمة، أيها السادر في غيه وهواه ماذا أعدت للقبر، يا من استأنست بشهوات النفس، يا من أمنت المعاد، يا من شقيت مع الأشقياء. هذا محل الذكرى، هذا محل الذكرى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الساهي، عما قريب ستندم. أيها الغافل، عما قليل ستهزم. في بيت الوحدة، في بيت الظلمة. أما علمت أن المصير إلى حفرة يالب ساكنها؟ ويا لحزن ناسيها إن لم يمهدها بالصالحات والأعمال الباقيات مر محمد بن واسع رحمه الله على القبور فنادى يا فلان يا فلان ثم يرجع لنفسه ويقول ماتوا والله وبادوا وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور نداء لكل ناس للموت والموت يطلبه أفق من رقدتك أفق من غيك وهواك أفق قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كره فأكون من المحسنين لو أنني كره فأكون من المحسنين. من المحسنين أين خوفك يا عبد الله أيها المذنب أيها المتلبس بالمعاصي أما رأيت ظلمة القبور أما عايشت الأحباب أين هم الآن أين هم الآن غيبتهم القبور وأصبحوا في ضيق اللحوط فهم جمود لا يتكلموا. وجيران ولحد لا يتزاورون وسكان قبر الى الحشر يساكون ما هتطباق الثرى محاسن وجوههم ما هتطباق الثرى محاسن وجوههم وجالت الهوام والديدان في بطونهم تمزقت اجلاءهم في مقابرهم اذهبت الحسن وابقت القبيح والنت سبحان الله أما كانوا على الأرض يلهون وبالشهوات يتمتعون أما كانوا على المعاصي مقيمون وبالحرام يتلذذون وعلى الفرش يتقلبون ومع الأجساد العارية يتسامرون أين هم وهم أمام الناس في القنوات الفضائحية يتعاشرون ولا يستحون وللبغايا والعرايا يخرون ويسجدون أين النساء اللواتي بالحياء يتلاعبون وأمام الرجال يتعرضون ولا يخافون أين من تحد الله بالفسق والفجور يا ويلهم من انتقام الجبار يا ويلهم من انتقام الجبار يا ويلهم من مطش القهار وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود, جزء مقصود ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم, على وجوههم عميا وبكما, وبكماً وصمى مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما صبر زدناهم سعير أتيت القبور فناديتها فأين المع؟ وأين المدل بسلطانه وأين المزاكى إذا مفتخر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ما تال تروح وتغدو جنات فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضى معتبر أمالك فيما مضى معتبر قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح